الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاضل الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد حين أحب أن نتحدث عن الترغيب من النراخ والجدال والمخاصة والمحاججة والقهر والغلبة والترغيب في تركها للمحق والمبطل. جاء في الحديث. الذي أولى عسلينها بالدماء والمامة وواثل بن الأسقع وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نتمارى نتمارى نتحادث نتجادل نتخاصف في قضية يعني واحد طرح مسألة كل واحد يأتي رأيه وربما البعض تشبث برأيه أو تمزك برأيه إلى آخر سمع حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتمارى في شيء من امر الدين فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله ثم انتهرنا فقال مهلا يا امه محمد انما هلك من كان قبلكم بهذا بهذا المراء والجدال وكسره السؤال والمخاصمه طب انتو ليش عم تتمسكوا بهذا الشيء انما هلك من كان قبلكم بهذا ذروا المراء لقله خير ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري ذروا المراء فإن المماري قد تمت خسارته شوف كم كلمة صارت كله يعني على المراء خسرا بعيد عن الله عز من خلال قلة الخير إلى آخر ذلك ذروا المراء فكفى إثما ألا تزال مماريا ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة في عبادها ووسطها وأعلىها لمن ترك المراء وهو صادق ذر المراء فإن أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان المراء يعني شوف شغل معناتها صعبه واليوم إيه نحن نحس بحالنا يعني إذا خاصمنا وشاددنا وحكينا وده. يا أخي خلاص القضية منتهي ما في حاجة تناقش فيها أبني رأيه وانتهى لما نحن عرفنا امس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه المهلكات شح المطاع وهوى المتبع اتبع الانسان هوا وكمان من خلال الهوى المتبع اعجاب المرء برايه او اعجاب المرء بنفسه في روايات اعجاب كل ذي راي برايه فانت عندك راي طبعا حتى لكن لما نتكلم يقول لك يا اخي في مذهب ابو حنيفه ومذهب الشافعي ومذهب المالكي ومذهب العبدي ومذاهب يعني فبتظن انت ربما تكون تفهمها من, من ناحيه واحده لكن هناك مذاهب كثيره لهذه القضيه فما تتمسك برايك اذا كان عندك الامر انت سمعان وسمع ما تتمسك بالراي يعني ربما قبل ربما صدرت فتوى لكن اش اشترط أن تكون تلك الفتوى مستندة إلى دليل يكون هناك حديث وهناك آية وهناك علماء تكلموا بهذه القضية النتيجة في هذا الأمر علينا أن لا نمازِ لا نتخاصم لا نتجادل فهذا هو طريق الشيطان وهذا طريق الخسران والذي يبعدنا عن شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه سمعنا البارحه حديثا شفيها بها كما ورد عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيت في ربض الجنه وببيت في وسط الجنه وببيت في اعلى الجنه لمن ترك الرياء وان شوف النبي عم بيأكد لك انت الحق معك يا اخي والدليل معك والامور كلها يعني خلص كلها مستنداتك. لابتة، مع ذلك اترك المراء وترك الجدال ما في حاجة يعني مثل ما ليوطعوا لك اتجاه مرعاك يسمون نقط بعضنا، لا بالاخير نزف بعضنا لا بالاخير نضرب بعضنا، لا بالاخير نطلحق دانيل اثنين واحد يمشي من واحد طيب هذا بالأخير النتيجة يعني أحد الأوروبيين عم يتصل في قريب إلي هون يعني عايش هناك قالوا يا أخي نتوا ليش المشايخ دائما تتقيت له على التلفزيون، ايش القصة؟ تحطوا لك المقصود هي تحط لك شيخ من هون وشيخ من هون وهذا إله رأي وهذا إله دليل وهذا كذا وبتقول طب يا أخي هذا الجدال بالأخير بدنا وصلنا للنتيجة اللي وصلنا بين انتصر هذا أهم شيء مين اللي يربح إحنا مبارعة مسابقة مين اللي ربح؟ بالنتيجة لما نحنا نفس الشيء اليوم لما رأته حكم فقهي لك كسرت عينه إيش كسرت عينه يا أخي شغلة أنت اللي شهيد يعني إحنا, احنا جابنا هما الشرح تكسر عين الناس يعني هذا دليل أنت عليك أن تبدي رأي عليك أن تظهر الأمر، وبعدين بالأخير هو الصوفى، اللي بيريد فيه أو ما ياخذ فيه، في رب العالمين هناك يلزمه بهذه القضايا. أما انت لست عليهم، بمسيطر ما هي القضية؟ بدي أفرض عليه؟ لا يا أخي ما في شيء فرق الله الله سمعنا بالقوهال الكريم سمعنا الآيات القراء. لا إكرهها. في الدين ما في شيء إجباري. يعني. عليك تبين. في جنة وفي جنة، وكل واحد اللي يأخد في هاي الطعير والبيأخد بهذا الطعير. فق فقال صلى الله عليه وسلم. لمن ترك المراهة وإن كان محقا فمن باب أولى إن كان عبداخي عن باطل أحياناً بيعرف حاله على باطل وبحيص وبلفه وبدوره طب وبلفه أتعرف حالك على باطل فمن باب أولى إذا كنت على حق أن تترك المراهة وترك الكذبة وإن كان مازحا وحسن خلقه نسأل الله أن يجعلنا من المكتدين برسول الله وصلى الله عليه وسلم وعلى آله صلى الله عليه وسلم